أولا أن يكون سفره أي الشخص في غير معصية هو شامل للواجب كقضاء دين وللمندوب كصلة الرحم وللمباح كسفر تجارة أما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع الثاني من الأسباب أو من الشرائط أن تكون مسافته أي السفر ستة عشر فرسخا تحديدا في الأصحي ولا تحسب مدة الرجوع منها والفرسخ ثلاثة أميال وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون ميلا والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام والمراد بالأميال الهاشمية هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ عبارة عن مسافات كانت هذه المسافات في عصرهم وكانت هذه الوحدات إنما يتعارفون عليه اليوم ربما لا يستطيع الواحد منا أن يعرف ما هو الفرسخ ولذلك عبروا عن الفرسخ بأنه يعني ما هو بالنسبة للأميال والميل ما هو بالخطوات المهم عندنا الآن أن نعرف أن الإنسان إذا قطع مسافة معينة تبلغ حوالي 85 كيلو متر الآن فهذه وهذه لا يوجد بلد اليوم من بلاد العالم الإسلامي في هذا المقياس إلا ويعرفها تماما لكن يشترطوا من مكان انطلاقه إلى مقصده أن يكون تكون هذه المسافة التي ذكرناها فإذا كانت المسافة دون ذلك فإنه لا يقصر وقلنا متى يستطيع أن يبدأ القصر يستطيع أن يبدأ القصر إذا قصد هذه المسافة من أول انطلاقه في سفره مجرد تجاوز العمران بالنسبة لبلده أو تجاوز الخيام بالنسبة لخيامه أو تجاوز أي شيء مثلا عندما بالنسبة لجزيرته عندما يدخل في البحر مثل. كل ذلك ولا يهمنا هذه المسافة سواء قطعها في البحر أو قطعها في الجو أو قطعها في البر المهم كل ذلك يسمى سفرا ولم نستطع أن نحدد نوعا من أنواع السفر وما هي المشقة التي تلحق فيه بقيات المشقة هي مفارقة الأهل والأحباب والسفر يسفر عن أخلاق الرجال المهم أن يقطع ال مسلم المصلي هذه المسافة فإذا قطعها وكان سفره سفرا لا لمعصية عند ذلك يحق له أن يقصر الصلاة وأن يجمع والثالث أن يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية يعني هل إنسان في السفار إما أن يكون مؤديا وإما أن يكون قاضيا إنسان فاتته صلاة رباعية في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر ماذا يقضيها؟ هل يقضيها رباعية أم ثنائية؟ فاتته تعلقت بذمته رباعية فلا تقضى إلا رباعية يعني عندما كان في الحضر كان في الحضر ترك صلاة كالعشاء مثلا أو كالظهر أو كالعصر وتذكرها في السفر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها تذكرها في أي وقت في وقت السفر فماذا يفعل في هذه الصلاة؟ هل يصليها رباعية أم يصليها ثنائية؟ لا تعلقت بالنسبة إليه كيف رباعية فعليه أن يقضيها رباعية المهم؟ متى تقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة إذا كان المصلي يصلي هذه الصلاة أداءً يعني اليوم مسافر هو وهذه الصلاة الآن دخل وقت الظهر هل يحق له الآن أن يصليها ثنائيا؟ نعم متى؟ إذا كان هذا الوقت قد دخل عليه في السفر عند ذلك يصح أن يصليها ثنائيا أما تعلقت به صلاة سابقة في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر كم يصليها رباعية فاتته صلاة رباعية في السفر كان من الممكن أن يقضيها أن يصليها ثنائيا لكن أراد أن يقضيها أين في الحضر كم يقضيها؟ أربعة أيضا لأن الرخصة وهي السفر قد زالت وإن الرخصة إنما تكون للصلاة المؤدا. ماذا؟ ما هو عكس المؤدا الصلاة المقضية فالصلاة المقضية لا تصلى إلا أربعة سواء قضى صلاة السفر في الحضر أو قضى صلاة الحضر في السفر فإنه يصليها رباعية أما إذا جاء وقت الصلاة في السفر وكان هذا السفر سفر طاعة وكان يبلغ هذه المسافة, هذه المسافة التي ذكرناها وحان وقت الصلاة له هنا أن يقصر الصلاة وأن يصليها وأن يجمعها أيضاً الثالث أن يكون القاصر مؤدياً للصلاة الرباعية أما الفائتة حضراً فاتته قبل السفار وأراد أن يقضيها في. السفر فاتته في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر فإنه لا يصليها إلا رباعية فلا تقضى فيه مقصورة والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضار فاتته صلاة, صلاة السفر كان أياما وهو يقصر ويجمع فاتته صلاة في السفر هذه الصلاة تعلقت فيه هذه الصلاة مقصورة أم مقصورة أراد أن يقضيها في السفر كم يقضيها؟ أيضا مقصورة إذن صار معنا ثلاثة إحوام أولا فاتته صلاة في الحضر أراد أن يقضيها في السفر يقضيها تامة فاتته صلاة في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر يقضيها تامة فاتته صلاة في السفر يريد أن يقضيها في السفر يقضيها مقصورة نعم. أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضر والرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام عندما يريد هذا الإنسان أن يقصر هذه الصلاة ويترخص لا بد أن ينوي نية الترخص فنية الترخص نية القصر ونية الجمع فإذا أراد أن يصلي الظهر الآن دخل وقت الظهر وأراد أن يصلي هذه الصلاة مقصورة فينبغي أن يقول عندما طبعا كانت النية قبل السفار محصورة في ثلاثة أشياء ما هي يا سائلي عن فروض النية القصد والتعين والفرضية أصلي فرض الظهر لكن يزيد هذا الأمر في السفر فماذا يقول أصلي فرض الظهر قصرا إذا أراد أن يجمع ينوي أيضا في قلبي سواء معني أو في داخل الصلاة أصلي فرض الظهر قصرا وجمعا والرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام مع الإحرام بها يعني عند تكبيرة الإحرام ينوي القصر والخامس ألا يتم في جزء من صلاته بمقيم كان مسافرا سمع الأذان من مسجدين دخل إلى المسجد وكانت هذه القرية مقيمة فماذا سيفعل الإمام؟ هو أحد شيئين إما أن يصلي بهم إماما وإما أن يصلي بهم مؤتما فإن صلى بهم إماما فيبقى على قصره فيصلي الظهر ركعتين ويسلم على رأس الركعتين ويقول أتم صلاتكم فإني مسافر يعني طبعا سيسبح الناس لا إذا لم يعلمون أنه مسافر ماذا سيقول؟ هو عندما يسلم السلام عليكم ورحمة الله في على رأس ركعتين السلام عليكم ورحمة الله أتم صلاتكم فإني مسافر هم يأتون بالركعتين التاليتين وإن كان مقتديا فمن اقتدى بمقيم يجب عليه أن يقيم فمن اقتدى بمقيم يجب عليه أن يتم كيف؟ ماذا يفعل؟ قال هل يشترطوا في الاقتداء أن يكون من أول الصلاة لا ولو اقتدى بجزء بسيط بمتم فعليه أن يتم أدنى جزء أن يدخل إلى المسجد فيرى جماعة هو مسافر والمسجد الذي يصلي يصل الناس فيه مقيمون فماذا يفعل دخل فوجدهم في التشهد قال نويت أن أصلي مثلا فرض الظري الله أكبر قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله اقتدى بجزء بسيط هذا الجزء هو مقدار تكبيرة الإحرام فما فوق ماذا عليه الآن أن يأتي بأربع ركعات أم بركعتين لا بأربع ركعات لأنه اقتدى بهذا الإمام وكان الإمام متمما واقتدى بجزء بسيط ولو بجزء بسيط بمقدار تكبيرة الإحرام فعليه أن يتم قال والخامس ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم قال نعم. قال فسر المقيم أي بمن يصلي صلاة تامة قد يأتي المسافر ويحب أن يتم في صلاته صلاته صحيحة لو أتم في السفاء صلاته صحيحة لو اقتدى به وكان متمان هل يجب عليه الإتمام؟ نعم يجب عليه الإتمام إذا اقتدى بمتم سواء كان مسافرا أو مقيما فعليه الإتمام ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر مسألة أخرى القصر أن يحول الصلاة الرباعية من من أربع ركعات إلى ركعتين القصر أن يجمع ما بين الصلاتين هذا الجمع إما أن يسمى جمع تقديم وإما أن يسمى جمع تأخير فإذا قدم العصر إلى الظهري وقدم العشاء إلى المغربي يسمى يعني صلى العصر قبل وقته وصلى العشاء قبل وقته يسمى هذا الجمع جمع تقديم. وإذا أخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء يسمى هذا الجمع جمع تأخير طيب لماذا هناك جمع التقديم وجمع تأخير المسافر وقته ليس بيده مهما توسعت الحضارة اليوم فترى أن المسافر لا بد أن يقف في فترات مثلا اليوم في الباصات في الرحلات العامة فإن هذه الباصات ربما تتوقف كل ثلاث ساعات كل أربع ساعات فينظر المسافر في حق نفسه إن نزل في وقت الأولى فالأفضل له أن يصلي جمع تقديم وإن نزل في وقت الثانية فيصلي جمع تأخير إذن لا يعني يجعل إرباك لهؤلاء المسافرين يا أخي توقف نريد أن نصلي حان وقت الظهر الإسلام مجرد هنا هون عليك هذه المسألة فإذا دخل وقت الظهر وعلمت أنك لا تستطيع أن تصلي الظهر فقد تنوي في قلبك أنك أخرت الظهر إلى العصر من أجل أن تصليه جمع تقديم وكذلك فيه فائدة أخرى هذا الجماع فإنه هون عليك من مسألة الطهارة والوضوء ومشكل ذلك فلو أخر الظهر مع العصر وقدم المغرب مع العشاء صار في السفر بوضوء واحد وطهارة واحدة يستطيع أن يصليها أربع أوقات لأن السفر غالبا لا يوجد فيه ألمى لكن لو ترك صلاة الظهر إلى صلاة العصر دون أن ينوي في قلبه جمع التأخير ماذا حدث في صلاة الظهر صلىها قضاءا ما صلىها أداءا إذن ينبغي في وقت الصلاة الأولى هذا ما نفعله مع إخواننا عندما نذهب مثلا إلى حج أو إلى عمره وحون وحين وقت صلاة الظهر نأخذ فنعلم الناس إخواني الآن ينبغي علينا أن ننوي جمع التأخير لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب من أجل أن لا تقع قضاء ما في مانع طالب العلم ينبه إخوانها أحيانا كثيرا من الأشياء التي يقرأها الإنسان إذا لم يطبقها فعلا مع إخوانه لا تثبت أما إذا ثبتت مرة واحدة الحج يقرأه الإنسان والعمراء مرارا ولكن عندما يذهب ويطبق الحج والعمراء مع طالب علمه يوجهه ماذا يفعل في كل حركة في أقواله في أفعاله في ترتيبه لكل هذه الأفعال فإنه يصبح عنده الدرس عمليا كذلك الصلاة في السفر مرة مرتين ينضبط ذلك الأمر بالنسبة إليه إذن أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وهو معنى قوله في وقت أيه ما شاء يعني يصلي الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر في وقت الظهر جمع تقديم في وقت العصر جمع تأخير في وقت المغرب جمع تقديم في وقت العشاء جمع تأخير ولا يجمع ولا, ولا يجمع ويقصر من الصلاة إلا هذه الصلوات بالنسبة للقصر تقصر ربعية فقط وبالنسبة للجمع تجمع فقط الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء الصبح لا تجمع مع وقت آخر العصر لا تجمع مع وق... يعني مع المغرب فقط الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لم يرد غير ذلك عن رسول الله, لم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقدما وتأخيرا وهو معنى قوله في وقت أيه ما شاء وشروط جمع التقديم ثلاثة الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء هذا في جمع التقديم لأنه عندما قدم العصر صلاة العصر فيها ترتيب فما هي الصلاة التي وجبت أولا الظهر وبعد ذلك العصر كذلك في جمع التقديم التي وجبت أولا المغرب وبعد ذلك العشاء فلا يجوز له أن يعكيس أن يصلي العصر قبل الظهر وأن يصلي العشاء قبل المغرب في جمع التقديم فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع لو جاء فقال نويت صلاة مثلا العصر فنقول له الآن كأن هذه الصلاة لم تصليها أعد صلاة الظهر وبعد ذلك تعيد صلاة العصر طبعا حدث أنه في جمع التقديم قدم العصر إلى الظهر بدأ بالعصر لا تجزئه حتى يصلي الظهر أولا فيصلي الظهر وبعد ذلك يصلي العصر والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى ألا يريد أن يجمع ما بين الصلاتين عند ذلك في صلاة الظهر ماذا يقول نويت أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كذلك يقول في المغرب والعشاء نويت أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا الثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى بأن تقترن نية الجمع بتحرمها فلا يكفي تقديمها على التحرم يعني هذه النية يستحضرها لا, يج... لا يسن تلفظها وإنما التلفظ من أجل أن يعين نفسه على ما يحرك ذ... ما يتحرك في قلبه أما اللفظ فهذه من أجل الاستعانة لو نوى ذلك في قلبه يكفي... يكفي فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخرها عن السلام من الأولى وتجوز في أثنائها على الأظهر يعني لو صلى فقال نويت أن أصلي مثلا الظهر قصرا وضمن صلاة الظهر نوى أن يجمع العصر في قلبه هل له أن يجمع ما دام في صلاته وقبل سلامه يحق له أن يجمع فلو انتهى من صلاة الظهر ولم ينوي الجمع عند ذلك نقول له لا تجمع الظهر إلى تؤخر الظهر وتؤخر العصر إلى وقتها الثالث الموالاة بين الأولى والثانية يعني يسلم من صلاة الظهر ينشئ صلاة العصر يسلم من صلاة المغرب ينشئ صلاة العشاء هذه معنى الموالاة بألا يطول الفصل بينهما فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها بعد ما كان تعبان السلام عليكم ورحمة الله تكهك لو نملك نصف ساعة مثلا هذا معذور في تعبه ونومه لكن نقول لو في هذه الحالة ذهبت الموالاة الآن بين صلاة الظهر والعصر فعليك أن تؤخر العصر إلى وقتها أما لو حدث له شيء مثلا كأن سلم وبعد ذلك فسد وضوءه فتوضأ وتابع هل هذا يجاد فيه موالاة؟ نعم لا يضر ذلك قال ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا مثلا كنا نصلي جماعة فصلينا الظهرة وسلمنا نظر الإمام فوجد بعض المأمومين يحتاج أن يأتي بركعة كانوا متأخرين فهل ينشئ صلاة العصر أم ينتظرهم بمقدار هذه الركعة حتى يسلموا وحتى يشاركوه في تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية هل يضر هذا الانتظار لا لا يضر ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع وتكون النية هذه في وقت الأولى حدث وقت أصلاة الظهر وأراد أن يؤخرها وسائر في هذه الصلاة في صلاة الظهر المركب يسير ماذا يقول في قلبه نويت أن أصلي الظهر وانعصر جمع تأخير نعم لو حدث أنه توقف في وقت الأولى نقض هذه النية فصلاها جمع التقديم هل يصح؟ لسبب من الأسباب تعطلت الراحلة تصير مثلا بنشر الباص يا أخي ماذا يفعل نزل الناس هل يمكن أن يستغل ذلك الوقت فيصلي قال نوينا جمع التأخير والآن من الممكن أن نصلي جمع التقديم يضر ذلك لا يضر وتكون النية هذه في وقت الأولى ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداءا يعني قبل أذان العصر بقليل ناوى الجمع هل يجزئه ذلك نعم لأن الإنسان إذا صلى ركعة في الوقت كانت هذه الركعة أداء والصلاة أداء مع وجود الحرمة في ذلك أن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل جزء منها في وقت الصلاة الثانية لكن تقع أداء أم قضى أداء كذلك النية يمكن أن ينوي في آخر الوقت نية الجمع ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالة يعني عندما ينوي جمع التأخير فصل العصر مثلا هل له أن يصلي الظهر بعد العصر؟ ممكن ذلك لكن السنة أن يأتيها بالظهر أولا ثم بعد ذلك يأتي بالعصر السنة أن يأتي بالمغرب أولا ثم يأتي بالعشاء ولا موالاتا لو حدث في جمع التأخير أنه صلى مثلا المغرب ثم حدث نوم ثم قام فصلى العشاء هل يضر ذلك كما يضر في جمع التقديم لا يضر إذن ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالات ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة بعد ذلك قال ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطري عندنا مقيم وهناك أمطار تنزل هذه الأمطار تنزل لو ذهب الناس من صلاة الظهر والأمطار تنزل فإن الناس لن يعودوا بسبب الطين الذي يحدث في الشوارع مثلا لن يعودوا إلى صلاة العصر وقد تتعطل صلاة العصر في المسجد وكذلك الأمر في صلاة المغرب قد تتعطل صلاة العشاء في المسجد فماذا يفعل هؤلاء في حضر ليس عندهم قصر لكن هل يجوز لهم أن يجمعوا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط لا جمع تأخير وذلك من أجل أن يحافظ على صلاة الجماعة وأن لا تتعطل الجماعة في وقت الثانية ما هي شروط هذا الجماعة قال ويجوز للحاضر أي ليس هذا الأمر للمسافر أي المقيم في وقت المطار يصلي صلاة الظهر والمطر نازل أن يجمع بينهما أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في وقت الثانية بل في وقت الأولى لأنه لو أخر الظهر إلى وقت الثانية يعتبر ذلك قضاء ولو أخر المغرب إلى وقت الثانية العشاء يعتبر ذلك قضاء. بل في وقت الأولى منهما ما هي الشروط؟ قال إن بلى المطر أعلى الثوب يعني يوجد مطر مشارط بالثوب كله بل الأعلى منه وأسفل النعلي يعني مبخة بسيطة بل السوب من فوق لكن النعلي ما أصابه شيء معنى ذلك أن المطر يعني يعتبر في ذلك الأمر هذا هو الأول ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم ويشترط أيضا وجود المطر أول الصلاتين يعني ما معنى الشروط السابقة الشروط السابقة كما قلنا أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء هذا لا بد منه ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين عندما نوى في صلاة الظهر كان يوجد مطر كذلك عندما أراد أن ينوي في صلاة العصر ما زال المطر موجودا نعم في أول الصلاتين ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى لو انتهى المطار في أثناء الأولى وسلم عند ذلك لا يوجد جمع ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا يعني عندما يصلي الأولى كان فيه مطر سلم من الأولى يوجد مطر عقد الثانية من أجل المطر لا لا لو انقطع المطر أثناء الثانية هل يضر؟ لا يضر وتختص. رخصة الجمع بالمطر بالمصلى في, في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا يعني عادة في بعض المساجد كانت بعيدة وفي بعض المساجد قريبة مثلا منطقة نحن كالبنايات المحيطة في المسجد لو أراد الإنسان أن يذهب ويشتري يمكنه عند ذلك ماذا يفعل يخرج من بيته في هذه الحالة لا يجمع جمع لأن المساجد قريب ولأن الناس لا يتأذون بالمطار ولأن الناس من الممكن أن يأتوا إلى المسجد وأن لا يضر وجود المطار وأن لا تتعطل هذه الجماعة لذلك قال بمسجد أو غيره يعني قد نعقد نحن مكانا ما في مسجد لكن كنا قد جعلنا صيوان نصلي فيه الآن بدل المسجد من مواضع الجماعة بعيد عرفا قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجراته قريبة من المسجد فكيف كان يجمع في المطار طبعا بالنسبة لبيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت متباعدة ليست كلها بالقرب الواحد من مكان الجماعة فبعضها كان بعيدا فلعله أنه عندما جمع كان في بيت بعيد ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة يعني عند ذلك بسبب هذا الذهاب بل ثوبه وشعر ببرودة وربما شعر بمرض هذا نوع من أنواع الأذى ببتغير البروده والحرارة التي تصيبه شعر باي نوع من انواع الاذى ولم يشعر بالخشوع لم يشعر بكمال الخشوع عند ذلك له أن يصلي صلاه الجمع بسبب مطر ويتأذى ذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعه بالمطر في طريقه عند ذلك يصلي صلاه الجمع طبعا ربما هذه تختلف باختلاف ما يعتاده الناس في البلاد في بلادنا ما رأيت هذا الأمر أنه اعتيد مرة لقرب المساجد حتى قالوا عن مدينة دمشق مثلا إن كثرة المساجد والحمد لله فيها ما تركت للعاجز عذرا في الوصول إلى صلاة الجماعة فكيف بالإنسان القادر؟ وأنت ترى ذلك في مدينة دمشق يعني؟ وربما نرى من أغربها في الأحياء القديمة أو في الأسواق القديمة لو وقفت على مثلا، أصطحت المنازل كسوق متحتباشة مثلا فإنك ترى المساجد متصلة مع بعضها البعض ولو كانت أبوابها متباعدة عن بعضها لكن جدران جدار هذا الغربي يتصل بهذا الجدار الشرقي من هذا المسجد ما إن تنتهي من مسجد حتى تبدأ بمسجد آخر وانظر أنا مثلا في طريق الميدان في طريق الميدان كان هذا في الدوار مثلا انا أعرف كان يوجد ثلاثة مساجد متصلة مع بعضها البعض أقيمة بدلا عنها مسجد عبدالله بالرواحة بعد ذلك توجد الزاوية على اليسر هذا في الطريق بعد ذلك جامع الصحابة على اليمين بعد ذلك جامع الموسلي بعد ذلك ترى جامع القراشي جامع الرفاعي جامع منجق لا ترى إنه ما في خمسين خطوة خمسين متر ترى مسجد مسجد مسجد هذا بخلاف أنك لو دخلت إلى الأزقة توجد مصلى في داخل المساجد في هذه الحالة لا أحد يتأذى في الخروج إلى صلاة الجماعة ولو كان هناك مطر لذلك شرط أن يكون المسجد بعيد وشرط أن يكون هناك أذى يلحق به هذا المصد بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة فقال فصل وشرائط وجوب الجمعة نقفون والحمد لله رب العالمين